اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مستجر حكمة بانظار، فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم, خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مخطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزنج فدعا رب أني مغلوب أني مغلوب فنتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بما منهمل وفجرنا الأرض عيونا التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 كيف كان عذابي ونذر إنا رسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذب الثمود بالنذر، فقالوا أبشر يهذو، فقالوا أبشر من واحد أن تبرع، إن هذا لاني هو سحر او ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب ناشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنة لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم أن ال بسمة بينهم كل شرم محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذو إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فَجَاءُوكَ هَشِيمُ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّمَّى الْقُرْآنَ لِرَبِّكَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ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 جال فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر أكفاركم, أكفاركم خير من أولئكم أم لكم بغاة في الزبر أم يقولون لنحن جميع منتصر سيعلمون غدا سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجهمين في ظلال إن المجرمين في ظلالهم وسرق يوم يسحبون في النار على وجوههم يقوم السقراط إن كل شيء خلقناه بقدم وما أمرنا وما أمنا إلا واحدة كلامهم بالبصق ولقد أغلقنا شاكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقال صدق عند مليك مقتدر